الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكل هم زته الذي جمع ما يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلم على الأفئدة إنها عليهم مقصد في امد ممدد الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمن خوف. الله اكبر الله